মানবতার সমাধান الله النبئ ان ولا قد عهدنا الى ادم من قبل خلسه ولم نجد له عزما وان قلنا للملائكه تسجدون ادم فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجا انكما من الجنه فدا شقاو ان لك الا تجوعا فيها ولا تعرا وانك لا تظمئا فيها ولا تضحى فوسوس اليهم الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وقفقا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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سمقت من ربك لكان لساما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ الآنَاءِ إِلَيْهِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَّارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى الله الله سمع الله لمن حميده رغطنا ولك الحمز <تصفيق> الله أكبر الله <تصفيق>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 إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرا وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَجَنَةٌ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ نُئِسْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّرْتَقِبٌ فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اتدى الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا মো <laughs> মো.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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يخذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله মি আল্লাহুল যিনি হামিদা রব্বানা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 ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انت عباد ما اعبد لكم دينكم ولي ديني আমি আল্লাহ ইমানি না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 প্রতি বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারো সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে cannot be regarded in that sense father son and Holy Spirit. The opportunity to ask but even if we agree that what the Christians say that he was crucified so if Jesus Christ peace be upon him by for three days who control the world that means even God died. The freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument that to that be that. wrong. Dekhoon Dr. Jaakiret Shongya Alakkodi প্রতি শনিবার সম্প্রচার সকাল সাড়ে আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ কর্নাত যাবার কি উপায় তা মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতামাতাকে মাতাকে উপেক্ষা করে দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শির আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم وأصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسأل خلجنا وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل اجتماعنا هذا عن مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تُعْتِقَ رِقَابَنَا من النَّارِ اللهم وَاَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ اللهم اعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا�� وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العنى أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم واجعلنا من أهل الجنة اللهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا رب العالم اللهم ووجعلنا من أهل الجَّ اللهم وبعدنا عن الن اللهمبعدنا عن الن الله وبعدنا عن النار يا رب العالم اللهم إن ننسأنك في هذه الساعة المبارك أن تعتقنا من النار اللهم اعتقنا عتقنا من واحرمنا عن النار يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم واجعل ما, ما اللهم واجعل ما مضى شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم واجعل ما مضى من هذا الشهر المبارك شاهدا لنا شاهد لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنا ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقا يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم من, أل... اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء أو مكروه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجنب هذه البلاد وأهلها كل مكروه او سوء يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا أنت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من كرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين اللهم اللهم انا نسالك في هذه الليلة المباركه ان تيسر لنا كل عسير يا رب العالمين اللهم ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنه ويسر أمر كل مسلم ومسلمه يا رب العالمين اللهم وافتقنا للنطق بالشهاده قبل الممات يا رب العالمين اللهم وافتقنا لِنُؤْتَى بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم لَا تَفْضَحْنَا اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا اللَّهُمَّ وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا اللَّهُمَّ وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا اللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ وَإِنَّا نعوذ بك أن اللهم واننا نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين اللهم اننا نعوذ بك أن الموت رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين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 اللهم وارحمنا اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت الجناز والتراب وحدنا خاليين باعمالنا اللهم واجعلنا من اهل الجنة يا رب العالمين اللهم واجعل هذا الجمع المبارك من اهل الجنه يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبكم ما لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 निकट मनोन इसमें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 আর কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন প্রতি রবিবার ও শুক্রবার রাত আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে জাকিরের আন্তরিক বার্তা মহান আল্লাহ সর্বশেষ টেস্টাম এটি মানবজাতির জাতির প্রতি আহ্বান দয়া এবং জ্ঞানের ঝর্ণা ধারার বিপদগামীদের পথপ্রদর্শক